اعتكلمنا على مسألة الاستشفاع الاستشفاع بالله على العبد والاستشفاع بالعبد على الله الاستشفاع بالله على العبد انكره النبي صلى الله عليه وسلم انكارا شديدا لأن الله من سبحانه جريف له أن يأمر أرجى ماء أكلنا سماينا وأطعنا فالعباد عباده الكون كونه والخلق والعباد والعباد لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له نستشفع بك على الله سبح تنزيها ويحك أتدري ما تقول شأن الله أعظم من ذلك فإذا كان استشفع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع استشفع به فأيشفعه الله فيك استشفع به كل هذا رد على قصة العتيبة فلا يقال فيشفعه الله فيه ولغة العرب جميعا وغلقت النبي الله صلى الله عليه وسلم شفع يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه أو فشفع فيه هل فالمشفع الذي يشفع والمشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له فإن هذا ليس هو الذي شفعه فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ليس المشفع الذي يستشفع به ولهذا يقول في دعائي رب شفعني فيشفعه الله فيطلب من الله جلال فعلا سبحانه الله أن يشفعه لا أن يشفع طالبي, طالبي شفعاته فكيف يقول واستشفع فيه فيشفعك فيشفع. الله جلال فعلا وأيضا فإن طلب شفعاته ودعائه واستغفاري بعد موتي وعند قبري ليس مشروعا أنا أحد عند أن أحد من ائمه المسلمين ولا ذكر أحد من الأئمة الاربعه ولا من أصحابي من القدماء وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين المشكلة كل المشكلة في المتأخرين المشكلة كل المشكلة في المتأخرين ثم يأتي ذلك الكلام على التقليد وأحياء التقليد وتعظيم التقليد لأنهم يريدون, يريدون أغبياء يعرفون لا يفقهون فيجرونهم فينجرون جرا إليهم على على ما يريدون المشكلة كبيرة جدا نحن الآن في زمان فيه, فيه إشكالات كبيرة جدا وطوائف كثيرة يعني يتبنون هذه المسألة مسألة التقليد من أجل أن يجر جميع كل من يتبنون فكرهم خلفهم وينجرون إليهم جرا ينجرون إليهم جرا هناك معارضات حيس أنه يكون لا هناك معارضات تقول ما في علاقة زوجية هم منفصلون من أربعة أشهر أي نعم يعني يعني لو مضت عدتها يبقى لا يجوز أن يردها لكن أنت قلتيه الآن يرجع يرجع زوجته في عدتها أربعة أشهر هل انتهت ح الحياة الثلاثة أم لا آياتها الأيقونة هل هل انتهت الحياة الثلاثة؟ هل انتهت العدة أم لا هو في عدتها له أن يرد له أن يرد عليكم سماكات آسيا آسيا أنت متخلفة في في دروس كثيرة ما أدري لماذا لماذا تخلفين لماذا تأخرين طيب قال المصنف أيضا فإن طلب طلب فإن طلب شفاعتي ودعائي واستغفاري بعد موتي عند قبري ليس مشروعا عند أحد من أمة المسلمين كما ين هنا ليس هناك شيء يعني فيه, شد في فيه روح دليل إنما هو كلام لبعض المتأخرين ذكروا حكايات العتب عن العتب عن أنه رأى عربيا أتى قبره وقرأ هذه الآية وانه رأى في المنام أن الله غفر له وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المدائن المدفعين الذي يفتي الناس بأقوالين ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعي كلها قصص وحكايات وأهل التصوف ومن الذين يقولون بذلك نعم تصح يا أشرف نعم تصح ومعلم أنه لو كان طلب دعائي وشفاعتي واستغفار عند قبري مشروعا لكان الصحابة أولى الناس بذلك وما لقال لي أصبح أخي الأمة إلا إذا صلح بي أوله فمسا كيف كان ديننا لم ينقل أحد من السلف أنا أحد من السلف وهم الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاع والاستغفار بعد موت الأنبياء بلنوا عند قبورهم هو أمر لم يفعله أحد من السلف وهذا هذا الذي يتعب المتاخرين جدا أنهم يبحثون عن مخرج في الزامهم بفعل المتقدمين من صحابة النبي الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذه قصة قصة ضعيفة وما رواه عن مالك لم يصح وأطال الإمام في انكر ذلك عليه. وتكلم على أن اللغة ك... ليس صحيح أن يقال يعني هو ايضا بيرد المسألة على مسألة اللغة طال النفس فيها جدا طال ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابي ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم والعلم يحتاج إلى نقل مصدوق ونظر محقوق العلم يحتاج إلى نقل مصدوق ومصدق ونظر محقوق والمنقول عن سلف والعماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المقول عن الله ورسوله فهذا ما يتعلق بهذه الحكاة حكاية العتبية ونصوص الكتاب والسنة متظاهره بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فهذا اتفق عليه المسلمون، وكذلك رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا. فهذه الوسيلة شرع لنا أن نسأل لها. كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق له كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وسلم والوسيلة أمرنا الله أن نبتغيها إليه التقرب إلى الله بطاعته وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي لأنها تعبد والتعبد الأصل فيه, إيش؟ الأصل فيه التوقيف التعبد خلاص تو فيه توقيف وأما التوسط بدعاء وشفاعتي كما سألوا الناس يوم القيامة أن يشفع لهم وكما كان الصحابة توسطونا بشفاعتي في الاستسقاء غيري من توسط الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره وايد المرأة السوداء التي كانت تقوم من المسجد هذا النوع الثالث من أبواب من باب قبول الله دعاء دعاءي وشفاعتي لكرامتي عليه فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه بخلاف من لم يدعو له ولم يشفع ولكن بعض الناس ظن ان التوسل والصحابه به كان بمعنى انهم يقسمون به ويسالون به فظن هذا مشروع مطلقا لكل أحد في حياتي ومماتي استغفر الله وظن ان هذا مشروع في حق الانبياء والملائكه بل وفي الصالحين في وفي من يظن فيهم الصلاح الا ما يكون صالحا في نفسه وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره وإنما يوجد في الكتب التي عرف, عرف, في أن, عرف أن فيها كثير من الأحاديث الموضوع المكذوبة التي اخترقها الكذبون بخلاف من, يغلص من قد يغلص الحديث ولا يتعمد الكذفة لا تولد الدروية عنهم في السنن مسند أحمد ونحن بخلاف أن يتعمد الكذفة إن أحمد لم يروي في مسند عن أحد عن أحد من هؤلاء. ولهذا تنازع أبو العلاء المداني والشيخ أبو الفرج من الجوزي هل في النص الحديث موضوع أم لا؟ فأنكر أبو العلاء أن يكون في النص الحديث موضوع. وأزب ذلك أبو الفرج وبين أن في حديث وظلم مع أنها باطلة ولا منافات بين قارئ. فإن الموضوع في استراحة الفرج الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث المحدث به لم يتع المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. ولهذا روى في كتابه بق في الموضوعات أحدث كثيرة من وقد نزعوا طائف العلمات في كثير من مما ذكره وقالوا أنه ليس مما يقوم دليل أنه باطل بل بيان وثبوت بعض ذلك لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء أما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فنهم يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب والكذب كان قليلا في السلف وأما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروف فلم كبدع الخوارج والرفيد والقدرية والمرجية فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء ولا كان في ما قال إنه أتاه الخضر فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير موضع والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني يتصور بسرعة انسيه أو انسيه كذاب ولا يجوز أن يكون ملكا مع قول أن أنا, أنا الخضر فإن الملك لا يكذب وإنه يكذب الجن والانسي، فهم دقيق فهم دقيق والله في الضعف عليكم السلام ويقول أنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الماضي وكان الصحابة أعلم من أن أن يروج عليهم هذا التلبيس، وكذلك لما يكون فيه من حملته الجن إلى مكة، ما حملته الجن إلى مكة وذهب بي إلى عرفات، يعني هو يتكلم على مسألة الجن وصنعة الجن في الإنسيدة صار فله عباد. المقصود أن هذه الأحاديث تروى في ذلك من في جنس من جنس أمثالها الغريبة المكره بالموضوع التي يرويها من يجمع في فضائل المناقب والمناق والمناقب الغث والسمين. تمام مثل ذلك فيما يصنف في فضاء الاوقات وفضاء العبادات وفضاء الأنبياء هم يعني في الفضاء والسير يخففون جدا لا امين وذاكم الاخر لا والحديث الضعيفة هناك خلاف بين العلماء في العمل بها الحديث الضعيفة العلماء اختلفوا في العمل في العمل بها نقف عند هذه المسألة على أساس أنه تقسيم الحديث إلى ثلاثة صحيح وحسن وضعيف من الذي قسم ذلك ولأن في المتقدمين كان الحديث يعرف الحديث الصحيح والحديث الضعيف لذلك قال نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي لازم صحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن كان في عرف احمد وما قبله من العلماء أنه حديثا قسم إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم يقسم إلى ضعيف مطروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما ان ضعف الإنسان بالمرض يقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع مع السلمال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع عن ذلك كان قال بأنه مسألة الحسن أول من اخترعه هو الترميدي والحق أنه تكلم به المال البخاري هو الذي تكلم به اولا طيب نقف عند هذا اننا صار الأمر عليها صعبا جدا فأشكر لكم فضلكم كان في سؤال فتحت أمركم